وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا زال حديثنا أيها الإخوة الأحباب موصولا مع ذلكم الإمام العلم الحافظ الكبير بل سيد الحفاظ في زمان أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري أبي عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى وقد ذكرنا علو رتبة سفيان وما وقع فيه من البلاء وكان بلاء سفيان بلاء نعمة وذكرنا في الحلقة الماضية ما جرى بينه وبين أبي جعفر المنصور وكيف أن سفيان لما اشتد عليه أبو جعفر وبلغ به الأمر أن أراد قتله لا شيء، لم يجرم سفيان جرما يستحق به أن يهدر دمه، ولكنه رفض أن يلي القضاء. أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء، فأبي قل أصلح لهذا، أخاف على نفسي. فكيف لا يطيع أبو لا يطيع سفيان أبو جعفر في هذا؟ عزم أبو جعفر على قتل سفيان، وبعث إليه ليصلبه في مكة. ولما أوشك أن يدخل دعا عليه سفيان فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة ثم آلت الخلافة إلى المهدي وأراد المهدي أن يبدأ صفحة جديدة مع سفيان فيقول عطاء ابن مسلم لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان فلما دخل عليه خلع المهدي خاتمه ورمى به إليه وقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة خذ هذا الخاتم علامة على كوني معك واختم به على ما تريد أمضي أي أمر قل لهم يفعل كذا واختم بخاتمي فيمضي مع خاتم أمير المؤمنين فأخذ الخاتم بيده سفيان وقال لأمير المؤمنين المهدي تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين قال نعم قال أتكلم ولي الأمان ولا يضرني أحد قال نعم قال لا تبعث إلي حتى آتيك ولا تعطني حتى أسألك فغضب المهدي غضبا شديدا وهم بسفيان كاد يقتله حتى قال له كاتبه أليس قد آمنته أنت أعطيته الأمان ولا يليق بك أن ترجع في كلامك أو تغفر ذمتك قال بلى فلما خرج سفيان من عند المهدي حف به أصحابه من المحدثين والعلماء والفقهاء وقالوا يا أبا عبد الله ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة تليه ما سمعت الشكلام راجل مديك خاتمة ولك اعمل في هذه الأمة بالكتاب والسن اعمل الصح امض الشرع نفذ أحكام الله عز وجل ما الذي يضرك في هذا لماذا رضدت عليه هذا الأمر فاستصغر سفيان عقولهم وخرج هاربا إلى البصرة لم يسمع لهم أصلا لأنه كان يقول رحمه الله ليس أخاف إهانتهم سفيان لما سئل عن ما يفعله مع الخلفاء وهروبه منهم وعدم إقدامه على تولي القضاء كان يقول منطقه في هذا الأمر منطق العقلاء الكبراء ممن طلقوا الدنيا ثلاثا يقول سفيان لست من من هؤلاء من لن من ولو من من من من هذه من من أخاف كرامتهم من من يكرموني فلا من من من هم من من من من وهيقدموني ويقعدوني في المناصب العالية وابنا المقرب منهم ويعني يسبلوا علي من ويغدقوا علي من كرمهم وأموالهم حتى أغرق في نعمائهم وطبعا المرء أو الإنسان جبل على حب من أحسن إليه هيب هؤلاء المحسنين إليه أوليائي فساعة حد منهم يغلط أي غلطة أنا هعمل له ألف عذر ولا أراه مخطئا وخاف على زعل على حد قول القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدو المساوية يقال أخاف أن أنا أقعد مع الناس الكبار دولي ويؤلاء المسؤولين فيكرموني فلما يكرموني لا أرى سيئتهم سيئا يقول لم أرى للسلطان مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب بولي الثعلب معروف أن الثعلب بينه وبين الكلب عداوة فالثعلب وهو أبو المكر كله يقول ده مثل يضربه العرب يعني قال عرفت للكلب نيفاً وسبعين دستاناً يعني حيلة ده نعرف أخلع من الكلب بحاجة وسبعين حيلة وتخلص منه وأغلبه كلام منه لم أر منها حيلة خيرا من أن لا أرى الكلب ولا يراني أحسن حيلة فيهم بقى في الحاجة وسبعين دولي ما نشوفش بعض أصلاً فما أخشش في مغامرة ما ممكن يعمل حركة ما تجيش صح ممكن يحاول ما تنفعش فيقع فالثعلب المكار بيفهم الأحسن حاجة في الحاجة والسبعين حيلة ديك قبل عن الكلب ده خالص ما شفوش ولا يشوفني دي أسلم حاجة وكان السوفيان يتمثل بهذا يقول هكذا شأني مع, الم... مع مع أهل السلطان لا شوفهم ولا يشوفوني بعيد عن بعض خلينا حبايب أحسن ليه ما كانش هذا كما نبهنا مرارا خروجا عليهم ولا نزع ليد من طاعة وإنما كان خوفاً على نفسه وخوفاً على سلامة قلبه وحتى لا يفتن وهذا شأن العقلاء العلماء أهل الورع والزهد. لكن صدنا نرى أناساً يتكالبون على الدنيا ويبيعون أخرهم بدنياهم يبيعون دنياهم بأخرهم يشترون الدنيا ويبيعون الآخرة وبمجرد ما يقفزوا إلى هذه المناصب الشرعية ينسون كل ما كان وبعضهم يكون من أهل العلم والفهم وزراه يغير كلامه كان يفتي بالفتاوى قبل أن يصير في هذا المنصب ولما بلغ هذا المنصب غير كلامه كله واحد منهم كان قبل أن يصير في هذا المنصب الشرعي كان يقول البنوك حرام لما صار فيه أصبحت البنوك حلال بقدرة قادر وكان هو نفسه يقول ختان الإناس سنة بل واجب على مذهب الشافعي ولما صار في المنصب الرسمي صال ختان الإناث حراما ويمنع للضرر, للضرر والضرر يزال وهذا كلام لم يسمع به أحد ولم يخطر على بال الشيطان نفسه ما قاله أحد قط من أهل العلم هذا الكلام الفارغ ما الذي غير هذا الرجل وغيره وأمثاله وهم كثر جدا في هذه الأيام في آخر الزمان غيرهم المنصر آه عايز يرضي أي حد السلام إلا الله الذي لا يفكر في رضاه أبدا الله ولو فكر فيه لحظة لم غير قولة ولما رجع عما كان يعتقده إلى قول غيره لا يقول به أحد من أهل العلم هو فيه متفرد بالغلط وخارج عن جماعة المسلمين ولكن هذا الشتان ما بين مشرق ومغرب لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي إجاب لجاب جاب هؤلاء إلى هؤلاء الكبار هذه النجوم سفيان الثوري وأبي حنيفة وهؤلاء العليا من الرجال الذين حفظ الله ذكرهم وأعلى مقامهم ورضي الله عنهم ورحمهم ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من ألف عام رضي الله عنهم ورحمهم وألحقنا وإياكم بهم فسفيان بعد ما المهدي قال له خذ ختمي وأمر بالكتاب والسنة وهو عارف من سفيان دول سفيان مش طامع في دنيا ليس من أهل الدنيا أصلا ومعها سفيان خاف عن نفسه قالتها والله غيري الدنيا ملينا علماء مشانا بس العالم اللي فيه أي عالم يمسك القصة دي وأنا أخف أنا مش أدل حق الدين وهرب وأوقعه هذا في إشكال مع الملك ومع ذلك قدم الآخرة وهرب سفيان سفيان لما هرب هرب إلى ماكنة كثيرة يعني ما هرب مرة إلى اليمن لأن الأمير المؤمنين بعث كما يقول أبو أحمد الزبيري يقول كنا بالخيف وكان معنا سفيان ونادى منادي أمير المؤمنين من جاء بسفيان فله عشرة آلاف درهم عملوا جايزة للي يجيب سفيان عند ما هتمسكوا غصف عنك يا جماعة مش عايز أبدا إلا هيجيب سفيان يأخذ عشر تلاف درهم ففر سفيان إلى اليمن ونزل مع قوم فسرق منهم شيء فاتهموا سفيان راجل غريب حد شعرف هناك هم يعرفون اسمه ما كانش بقى سعيث العلماء لهم صورة كان في هناك فضائيات ولا بث ولا كلام من دفع ما كانش حد يعرف حد كان الراجل ممكن يلقى الإمامه ما يعرفوهش ما شايفوهش قبل كده بيسمع اسمه بس ما يعرفش أنه هو دوت العالم الفلاني فراجل غريب وأصلا هو مختبئ ومتواري من السلطان ومش عايز حد يعرفه ففي الركب مع الناس في اليمن وتسرق منهم حاجة قالوا من ممكن يكون سرق الراجل الغريب ده حتوم فأخذوه ورفعوه إلى معن بن زائدة فقالوا هذا الذي سرق متاعنا وكم من الشرفاء التهم بالسرقة يوسف الصديق عليه السلام تهم أخوه وهو نبي على قول من الأنبياء بالسرقة فتهم سفيان بذلك رضي الله رحمة الله عليه فقال فأخذ فجاء به إلى معن ابن, ابن زائدة وأخذ معن ابن زائدة يعني يراجعه ويسأله سرقت فقال ما سرقت شيئا قال فنحاهم واختلى به دعوني هذا رجل شكله من شكل لصوص هذا سماهم على وجوههم رجل هذا رجل طول الليل قائم ونهاره صائم ومن أهل الله تعالى وقليه من أولياء الله الصالحين سفيان الثوري هذا الشكل ما يجيبش خالص سرخ فنحاهم واختلى بسفيان مش عارف فقال من أنت؟ انت مين؟ شكلك كده مريب مش ممكن تكون لص وبرضو أكيد وراك حاجة يعني من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن والرجل بيورف الكلام هو فعلا هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن ما كلنا عبيد الله قال أسألك بالله إلا أنت سبت سيلك من الكلاء أنا فهمت بتعمل إيه خشت صريح وقول لي اسمك بالضبط وانسب نفسك لي قل لي أنت فلان ابن فلان الفلاني يعني حتى أعرفك الناس كلها عبيد الله فقال أنا سفيان بن سعيد بن مسروق قال الثوري قال بلى أنا الثوري قال أنت طلبة أمير المؤمنين ده الأمير عايزك وبعيت لي فيك مخصوص لو شفت وجيبه وخذ ما شئت ثم أطرق ساعة واستحضر عظمة السفيان ورفعة قدره وأنه رجل من أهل الله عز وجل ومن عاد لي وليا كما يقول الله عز وجل في حيث القرسي الذي في الصحيح من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب فقال له معن امض في أي طريق شئ فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها بقول له انت اعمل انت عايز استخب اهرب مش هسلمك أبداً لو كنت مستخبي تحت رجلي حدا مخبيك لن أرفع قدمي عنك حتى يراك أحد فهذا بسوفيان رضي الله عنه وذهب إلى البصرة وأول مراحل البصرة وقف على بستان أجر, نفس أجر نفسه عند بستان وقف يحرس بستان أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام في زمانه إمام الحفاظ كما كان يكون هو أعلم العلماء بالعلم يومئذ سفيان الثوري راح يشتغل حارس بستان ما حدش عارفه إيه اللي إيه ما الذي أجبره على كل هذا خوف القضاء خايف يكون شيخ المشايخ وأكبر راس في الدولة من ناحية الشرعية يعني هرب من هذا ووقع في كل هذا البلاء فيذهب سفيان ويؤجر نفسه في منصاحب بستان فيمر به بعض الخش بعض ال... ال... ال... الناس ويسألهم فيقولون له من أين أنت يا شيخ ت تم... منين يا شيخ فقال لهم أنا رجل من أهل الكوفة فطبعا هو من الكوفة والآن هو شغال في البصرة في بستان فسألوه سؤالا عاديا قالوا له أيهما أحلى رطب الكوفة أم رطب البصرة أيهم أطعم فقال والله ما ذقت رطب البصرة قط أنا لم أذق قط طعم رطب البصرة ده خالص قالوا يا كذاب لا تكذب ها راجل شغال جنيني وشغال حارز على بستان رطب وتزعم أنك لم تذق الرطب قط لقد أكد رطب البصرة البر والفاجر وحتى الكلاب أكلت رطب البصرة دي حاجة يعني مش عايزة بقى معلمة يعني وفدعك من الكذب قال والله ما ذقته قط فذهبوا إلى صاحب البستان ليعجبوه قلت الراجل عندك راجل عجيب إيش اللي بقوله هذا فلما ذكروا له الموقف قال هذا سفيان بن سعيد الثوري إن كان صدق فيه مقال ولم يذق الرطب بتاع البستان بتاعي يب هذا رجل وارع ما يعملهاش الآن غير سفيان بن سعيد الثوري، فرجعوا إليه ليأخذوه ليسلموه إلى أمير المؤمنين ويقبضوا الجائزة فلم يقدروا عليه ويقبضوا كان مشي خلاص لما ذهب سفيان رحمة الله تعالى عليه نزل قرب منزل يحيى بن سعيد القطان أحد تلمير وكان سفيان في وقت التواريه سواء كان في مكة أو في اليمن يعني شوف قضى حياته كلها هاربا غالبها هاربا رحمه الله تعالى في كل مرة أو في كل وقت من أوقات التواري هذا ما كان يظهر إلا لأهل العلم فقط ومن يستفيد منه كان يقول له أنا مين هؤلاء قوم لن يطمعوا في الجائزة جماعة باعت الدنيا هؤلاء باعتوا الآخرة طلاب الدنيا لو يتقل لهم سفيان بن سعيد استوري مقابل دينار دي دي واحد هيبيعوه ويكسبوا فيه هذا الدنار مش فرأ معهم حاجة لكن أهل العلم يعرفون قدر سفيان وعلمه وضرعه وزهده ولهذا لا يبيعه أبداً ولو بمال الدنيا جميعاً فكان لا يظهر إلا لاهل العلم ويحكي أبو شهاب الحناط عن موقف لطيف يدل على ما كان فيه سفيان من الشدة لما كان بمكة مختبئ بعثت أخته بجراب مع أبي شهاب الحناط إلى سفيان الثوري وهو بمكة فيه كعك وخش كنان حاجة كده معمولة يعني بالإيه؟ حاجة مع محشوة بالمكسرات يعني قال فقدمت فسألت عنه لما وصلت مكة عتس الفين سوفيان الثوري فقيل لي ربما قعد عند الكعبة مما يلي الحناطين فأتيته فوجدته مستلقيا نايم على ظهره أو نايم على جنبه فسلمت عليه فلم يسائلني تلك المسألة ماهتمش بي أوه كيف حالك كويس الحمد لله وخلاص قال ولم يسلم علي كما كنت أعرفه وكانت بنفس ال... الانفعال معي وهكذا يعني فقلت له إن أختك بعثت معي بجراب فيه طعام قال فاستوى جالسا وقال عجل بها فكلمته في ذلك زعلت يعني تقولي يا أبا أنا أقولك إزايك عمليك غير حاجة ما تهتمش بي أقولك معي أكلك تهتم أو بي فقال يا أبا شهاب لا تلمني فلي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقا في يقول فعذرت يقول له لا تغضب مني أنا بضى علي ثلاثة ليال لم أكل فيها شيئا قط وهذا من تمام الهوان رحمة الله تعالى علي أنا اعتلت يام من ما فيش أكل خالص ما الذي أوقعه في كل هذا المشقة هروبه من الفتنة هروبه من القضاء من فتنة النعماء فتنة السراء خشي على نفسه وعلى دين رحمه الله تعالى لما خاف الطلب بمكة خرج إلى البصرة ونزل عند منزل يحيى ابن سعيد القطان ثم حوله إلى جوار نزلوا في بيت جنبين، وفتح بينه وبينه بابا فكان يأتيه بمحدثي أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه الحديث وهو مختبئ أتاه جرير بن حازم ومبارك بن فضالة وحمد بن سلم ومرحوم العطار وحماد بن زيد وأتاه عبد الرحمن بن مهدي فلزمه يومئذ وكان أبو عوان يسلم على سفيان بمكة فلم يرد عليه فكل ما في ذلك فقال لا أعرفه ولما بعد ذلك التقى به هناك كان له صديقا يعني ولما عرف سفيان أنه اشتهر اتعرف مكانه ومقامه بأن الناس بتروح له ليه هو مستخبي قال ليحيى القطان حولني انقلني من مكان دو فحوله إلى منزل هيثم بن منصور فلم يزل فيه فجاءه حمادي بن زيد وكلمه في هذه المسألة قال له يعني يا, يا أبا عبد الله هذا فعل أهل البدع بعدك عن السلطان يعني وطعنك فيهم وعدم تعاونك معهم الناس تفهم خطأ الناس قد تفهم من هذا أنك تخرج عليهم فهذا من صنيع أهل البدع، فيعني في ينبغي أن يعني نرجع إليه ونرضيه ونضع يدينا في نتعاون أيدينا معه مع البر والتقوى، واخذ يكلمه في ذلك، فأجمعوا على أن يقدم بغداد، تفقهوا وحماد نمر يروح بغداد ويصلح المهدي ويمشوا المسائل يعني، وكتب إليهم كتابا على هذا، وعزم على الخروج، لكن سفيان حمى ومرض، وحضره الموت. فجزع خاف خوفا شديدا فقال له مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال ما هذا الجزع تخيف لك فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده فسكن سفيان وقال انظروا من هنا من أصحابنا فأرسلوا إلى عبدان وإلى غير واحد فجاءوا جماع فأوصى سفيان ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا نموذج يسير جدا من نماذج كثيرة مشرقة بها يمتلئ بها تاريخ سلفنا الصالح يعلمنا أن هؤلاء القوم كانوا كبارا وكانت نفوسهم أبيا وكانوا يقدمون الله على كل شيء وكان إذا أصابتهم نعمة خافوا وهكذا كان يقول سفيان كان يقول ليس بعاقل من لم يخف عند النعمة ليس بعاقل من لم يخف عند النعمة العقل يخاف يقول لعله استدرج ويحسب لهذا حسابا أن يكون فتنة نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته